بسم الله الرحمن الرحيم الف تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكنوا ويتمتعوا ويلهي ملمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من ضرية الله ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخنون وقالوا يا عي والذي نسل عليه الذكر إنك لمجنون لما تاتينا بالملائكة إن كنت ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا موظرين إِنَّا نحن نزل الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قبلك قَبْلِكَ فِي شِيعٍ لَّوَلِيمٍ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ لونيم ولو فتحنا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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح نواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كمون وما أنتم له بخازنين وَإِنَّا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إِنَّهُ حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمأ مَسْنُونٍ والجان خَلَقْنَاهُ مِنْ قبل من نار وإذ قال ربك بشرا من صلصال من حمى مسنون فإذا سويت ونفخت في مروحي فطعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما ألا تكون مع الساجدين. قال لما كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منها فإن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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدوه اجمعين لا سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلامنا من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 وَلَبِئْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلَنَّ نُبَشِّرُكَ بِأَلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمْسَنِي الْكِبَرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَنَاتَقُمْ مِنَ الْقَالِدِينَ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إن وإنكم قوم موكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسرب يالك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك نمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء المدينة يستبشرون قال إن عناي ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بلات يعقومون فعليم لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقيهم فجعل عاليا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 فإنهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منهم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما فرقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصفح الجميل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المزاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفظ جناحك للمؤمنين وقل أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنك كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله نافر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين